والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنرى من عبرة نستيكم مما في بطول في فرض ودم اللبن خالصا شاهئا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاغناب تستقيون منه شكرا ورزقا حسنا ان في ذلك ايه لقوم يعقلون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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوساكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن والخدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردير السيم على ما ملكت أيمانهم فهم في شواء أفبنعمة الله يجحدون